من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في سماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ليجزي الذين أساؤوا och de som är med dem, och de som är إلا المم إن ربك وسع المرافئ وهو أعلم بكم إذ إذ أشأكم من الأرض، إذ أشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجندون في بطن. فَلَنْ تُنْزَنَ كُمْ أَنفُسُكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَن يَتَّقِ فَرَأَيْتَ الَّذِي يَتَعَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَاكْتَذَا أَيْنَ ذُو الْعِلْمِ لَيْفَهُ يَا أم لم يلبه بما في صحف موسى وجب له مغلي وف. أَلَّا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا För öra, om jag ska, om أَنَّ وَأَبَدَا وَأَنَّنْغُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكرى والأنفى النطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَأَنَا مُنِيرٌ حِمَىٰ مِن قبل Kärlömmen föll om övald uma vajra och redan Nu تتمر هذا نذير من النذر الأولى عذفة العذفة ليس فلا من دون الله يكشف، أفمن هذا الحديث في وتضحكون ولا تبكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا صدق الله